أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا, إلا ما ket eyman okum ve uhi لما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فما استمتعتم به منهن ne o do ne o وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَّيْتُمْ بِهِ فِيمَا تَرَضَّيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيْنْدَ يحل محصنات ايمكن حل محصرات المؤمنات فيما ملكت ا فايمانكم من فتاتكم المؤمنات فايمانكم Altyazı M.K. رو في محسناتهن غير مسافحيه ولا ولا فَإِذَا أُحْسِنَّ مِنَّ فَأَتَيْنَ بِفَاحِشَكَ فَإِذَا, أحسنن فإذا فَإِذَا أَصَابَكَ سِنَفٌ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ نَذْفُ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فعليه ان نسف ما على المحصنات من tas biruh hayrun lekum Allahu yüredü ayetübe alaikum Am temilum ile nazim, Müzik إن الله كان بكم رحيم ومن يفعل ذلك عدوانه sen o fanustlığın ro İn tejet bu au ettekum ve nuru verlekum كفر عنكم سياتكم وندخير لكم وندخل لكم كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به على بعض للمساق نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان نب شيء إن ولا تتمنو ما فض. ظل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال منصيبهم مما من كسبوا للنساء ولنساء إن صيبهم مما كسبن ve Sallallahu Aleyhi Allah, Kana Bütün Şey. Oh. Uh -huh. yeda Jinna la kana la kulli